من للسيوي و ده طوال حسيتي الى اخونا السنه ده بتدعي عالشعب لنقدر اشعارنا قالتتنا يا اخونا يرجرت مع دم مات يا نبدر تخليني مو ندى وانا تروا ردوات بلا العشرة شدايدها ولا دامة وشم مرات علي اليان من هالعين ما نامت وين النوم والقادر وحييتكم حانه شي مات من الرعاء شيظللات تحن بالوحد في حيره ودمعتي تجاري بالعين انقو منظر انها حالتي يا أخويا يا حسن مكسورة الخاطر بي القلب لا حامل ناصر يا أخويا يا حسن وانم تجيبت يحسن اشتريت اتباع تعاشر انا اتباعش عامر حال تتنافر ياقويا ياقويا بعد عاشه يا ابو بعد عاش تشردنا في هالظلمة بلا سعتين نص الليل يا ابن امي لم طفله فقدناها اثاري فارته بدهشه تحوم ما حد وياها دور وان ملفاها شفت هويا ممتدة على خدها دمعها يسير منه إلي يبحيرتي واطفالي صعبين ضاقت علي يا دنيتي يا خويا يا حسين جار العد الفاجة نار الخيم ساجة سحقون بالحافة يا خويا يا حسين ونلتجي ونلتجي ونلتجي ونلتجي ياخويا ياخويا لتتبعت عاشر لنحدعش عامر من يمر الله وانا بقلبي قعد لجراح عاين من بقى قربي من اللي تمنى تايدو من لو هل حاله القشره احد يوم احداش يوم الشوم برئته طلع فجرا انكشف لي الطوالحات جنا يزكار على الغبر وجدتنا النوم مهزولة وحادينا يصيح نشي قبل يراتم نيتي وفاني البن يوم 11 فتمهجتي يا خويا يا حسن بين العدو ساير صوت علي زاجر ما ظلنا ساتر يا خويا يا حسن dash shell dash aal halitnaa yaa